Oh دي خولق في ظلمات السلام ذلك الله who hmm. وَلَا تَزِرُوا آزِرَةُ وِذَّرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَذِرُ أقوم بما كنتم تعملون. فسيئ ما كان يدعو صفرك قليلا إنك من أصحاب النار Mä ان <تصفيق> Se تنصيم porém Meuka Koben I But even Well, يا الله يغفر الذنوب جميعا. soon Vm beten viseur onces انس في دامن مسور mm <laughs> Mä But... ke li me vi lafir le se مسوى المتكبرين وسيق الذين اتقوى